الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا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 إ ن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أ ف و ا ج ا وفتحت السماء فكانت أ ب و ا ب ا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم مكانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها أ ح ق ا ب ا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا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 رب موسوعه ا النابلسي م ل ع ل و م الاسلاميه ا س م ا و الله م ا ئ ك ة ص ا ل م و ن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 م و م ينظر ا ل م ر ء م ا قدمت ي د ل ل ع ل و ل ا ل ك ا ف ر ي ا ل ي ت كنت ترابا ن ي